ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا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 وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذَانِهِمْ في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يابدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة في أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه, فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إِيَّاضَرُ إن الله حق وأن الساعة لا قريب فيها وأن الساعة لا قريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بني عليهم يا نار ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سباة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولك ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له ويب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا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 يمسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ولا مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا فوضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين من ك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبراهيم كان من الجن إلا إبراهيم سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ودرنيته أولياء من دوني وهم لكم عدو بأسن الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم, فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ما قدمت يداه إن أجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن إذا أبدا وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أويتنا الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبه فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تصطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما اصطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كبروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها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 Yeah, Lord.